له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت السر وإن نجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى هو الله الذي لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى والصلاة والسلام على عبد الله المصطفى ورسول الله المجتبى ونبي الله المرتضى وعلى آله وأصحابه ومن به مهتدى عباد الله تمر بأمة الإسلام الأزمات وتحيط بها النكبات في سلسلة من الكيد والتآمر وتكاد النكبات والأزمات تعصف باستقرار الأمة ودورها ورسالتها بين الأمم وكلما مرت بالأمة عاصفة وحلت بها نكبة وعصفت بها فتنة من الفتن العظام تعاملت الأمة مع الفتن والنكبات والأزمات والمحن التي تحيط بها من منطلقات الخطاب السياسي العاطفي البحث بعيدا عن المنطلقات الشرعية والأصول العقدية بل أحيانا تتعامل مع قضايا الأمة ونكباتها وأزماتها بالنظر إلى الأعراب والتفاصيل دون الحديث عن المرض وعن العلل الأساسية فنحن ننظر إلى التفاصيل وإلى الإشكالات التي تغرق فيها الأمة وهي فيها اليوم غارقة ننظر إليها باعتبارها أساس الداء وأصل البلاء وليس الأمر كذلك فلسطين سليبة والعراق مدمر والصومال جريح ودارفور محطمة والهوية ممسوخة والقيم مضيعة وأفغانستان تتهاوى وتتمزق وتضطرب إذن أين العلة هذه الأمور إنما هي عرض لمرض والمرض الأساسي هو بعد الأمة عن دينها وعدم مناقشة قضايا وعدم مناقشة قضايا الأمة ووضع الحلول وفق المنطلقات العقدية التي ينطلق منها أعداؤنا ولذلك ضاعت قضايا الأمة عبر التهريج الذي تمارسه الكثير من الفضائيات في تناولها لقضايا الأمة وفي تناولها لمسائل الأمة والأمة تئن وتغزح وتشتكي وطأة بعدها عن هويتها وثقافتها وباختصار شديد وفي كلية جامعة ما أصاب الأمة من الفتن المتلاحقة والنكبات المتوالية كلما خرجنا من أزمة دخلنا في أزمة وكلما تخلصنا من محنة وقعنا في محن سبب ذلك هو البعد عن الدين لأننا استوينا مع أعدائنا في تقليد ثقافاتهم وفرنا نقلد الكفار أكثر منهم فكيف ننتصر على من نقلدهم وعلى من انبهرنا بهم سوف أتحدث بعد هذه المقدمة بعد هذه المقدمة عن قرار محكمة العدل الدولية وما أثاره عند الناس واستمعت إلى كثير من الناس يتكلمون في التلفاز في الإذاعة في الخطابات السياسية في المسيرات في المظاهرات في التعليقات على الصحف والفضائيات فما وجدت خطابا ينطلق من دين بصراحة القضية واضحة قال تعالى ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهوائهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير البنص ربنا إلى يومنا هذا لم نعي هذه المنطلقات ليست القضية أن يسلم فلان أو علان لو سلم فلان هل ستنتهي حلقات الكيد وتلسلة التآمر ضد الأمة الإسلامية لو انتهت في السودان هل ستنتهي هذه الحلقات في بقية بقاع العالم الإسلامي أم سيظل العالم الإسلامي بؤرا للصراع ومحلا للنزاع في العالم ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم ودوا لو تسفرون كما كفروا فتكونون سواء لو نظرنا إلى العالم الغربي وما يكنه للمسلمين عبر منظمات حقوق الإنسان أو الأمم غير المتحدة أو مجلس الأمن أو إلى غير ذلك من المنظمات التي يراد بها تطويع المسلمين ومسخ هويتهم والقضاء عليهم لو أن مسلماً لم يعي هذا سواء كان مواليا للحكومة أو معارضا لها لم يكن ممن يفهمون دينهم البتة فأول نقطة سأتحدث عنها الدوافع والنقطة الثانية التكييف الفقهي والنقطة الثالثة الحل والمطلوب الآن في سبع حلول أراها عملية تنقذ ليس السودان تنقذ العالم الإسلامي من براثم الجهل والفقر والتشرد والإم والإمعية والذل والمهانة والعدو الذي يحتل بلادهم ويستنزف خيراتهم ويقتلهم ويشردهم ويهدم مبانيهم ويستنزف ثرواتهم الدوافع اقرأوا معي آل عمران يا السلام الناس يتكلموا بالقرآن مشاكل واضحة والحلول واضحة قال تعالى عنهم ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا سؤال لو البشير سلم نفسه ومسا محكمة العد، حيرضوا عننا وحيخلونا كما نحن حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا نظام الإنقاذ كان يحمل مشروعا إسلاميا وللأسف الشديد لم يبقى من هذا المشروع إلا القليل حتى هذا القليل سيحارب حتى هذا القليل سيمنى والمطلوب أن تدافع الأمة عن دينها وأن تدافع الشعوب والمجتمعات عن هويتها الذي لا يرتبط بنظام ولا يرتبط بحكومة ولا, يعتبر ب... ولا يرتبط حزب حزب يسمى المؤتمر الوطني أو الشعب أو غيره إنما يرتبط بعقيدة الناس ونجاتهم في الآخرة قال عنهم عن الكفار لو تعقلون ما تقول لي الناس ذيل ودايرين أسمع بالراحة لا يألونكم خبالا لا يألونكم خبالا السعي أعلى درجات السعي يألو يعني لا يزال يسعى حتى يألو قمة السعي خبالا قمة الجنون يعني يريدونه بسعي مجنون أن يجعلوكم في قمة الجنون لا يألونكم خبالا ودوا الود أعلى درجات الرغبة ودوا ما عندتم العنث أعلى درجات التعب ودوا ما عندتم قد بدت البغضاء البغضاء أعلى درجات الكراهية دايرين يألوا وخبالا وودوا عنتكم وقد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون هأنتم أولئي تحبونه للأسف الشديد هؤلاء الكفار والمنظمات اسمعوا هذه حقيقة لو زول ما قال لكم قبل كده أنا بقول لكم بصراحة المنظمات العالمية الموجودة الآن من خلفها اليهود مش أمريكا اليهود شرزم من الصهاينة المجرمين هم الذين يديرون هذه الأمور ويؤسفني وبكل صراحة أن تجد مسلما. ينتمي إلى أمة الإسلام شقدا على الحكومة أو كراهية فيها يقول لك نمشي لإسرائيل إسرائيل بتحبك إسرائيل ده لك الخير لما نسئل أحد متمردي أو أحد زعماء حركات التمرد في دارفور قالوا له فلان الفلان من الحركات مثلا ضم لإسرائيل وأمل مكتب كذا قال لهم إسرائيل كان كعبة الله خلقه ليه يا أخي إبليس كعب الله خلقه ليه إبليس ده ما كعب في أكعم من البيت الله خلقه يعني كون ربنا يجعل الشر أو يخلق من هو شر معناها رضي الله به بالله ده منطق ده وده كان حركة إسلامية بالمناسبة يعني اللي قال الكلام ده كان حركة إسلامية وده يورديك التربية الحشة الموجودة في الأمة تربية الحشة وسأقول كلام خطير فشل العلماء في السودان فشلوا والله فشلوا وما أكدب ولو الزود قالوا لي ما فشلوا اللي يجبوا لي ما فشلوا فشل العلماء في السودان أخوان مسلمين وأنصار صنة وصوفية وحزب تحريب وطوائف مختلفة وعلماء أكاديميين وجامعات إسلامية موجودة ومجامع فخية وهيئة علماء ووزارة إرشاد فشل العلماء في الأمة أن يحاربوا القبلية وأن يعلموا الناس أن الدين أغلى من الدم والقبيل الآن المشروع الإسلامي صدم بالقبيلة هزمته القبيلة وزرع فتنة القبيلة في السودان ما لا خلاق له الزرع فتنة القبيلة في السودان من الكتاب الأسود طلع اول ما شالوا من السلطة وطلع الكتاب الأسود ليزرع القبيلة لأجل أن يصل إلى سرقة أو لأجل أن يقول عليا وعلى أعدائه مما لا دينه ولا خلاق لهم إلا السياسة وإلا الكرسي وإلا الوصول للمنصب فقط من الميكافيليين. الذين يقولون الغاية تبرر الوسيلة ولا غاية نبيلة حتى تبررها الوسائل الخبيثة معلش كلام سخن لكن لا بد يسمع ولا بد يقال الدوافع واضحة الدوافع عقدية والمنطلقات منطلقات دينية ولا يزالون يقاتلونكم لا يألونكم خبالة ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر لبساطة لماذا لا يدعى المجرم جورج بوش إلى محكمة عدل وقد أباد شعبا كاملا الآن تقرير الأمم المستحلة الكاتبوهم أربع مليون عراقي بين قتيل ما مسرد مليون لماذا لا يحاكم اليهود في فلسطين منذ متى وهم يقتلون الناس على أهلنا في دارفور أن يعلموا أن الكفار لا ينصرونهم من خالف دينك لا يعمل إلا لمصالحه وأجندته وسوف يتخذك مطية للوصول إلى أهدافه ويتخذك معولا لتدمير أمة وتمزيق دولة وشعب التكييف الفقهي النقطة الثانية التكييف الفقهي لقرار محكمة العدل طيب أكلمكم بصراحة برضو الناس ما قاعد تكلموا عنها في ناس ضد الحكومة ديل منه؟ المكتوين بين نار الضرائب المكتوين بين نار الجباية المكتوين الذين اكتووا بين نيران الظلم المبصولين من الصالح العام الذين يخالفون الإنقاذ فكريا وحزبيا ديل بيكون عندهم رائب لكن أنا ديل أوريك حاجة مهمة جدا إذا أردت أن تنظر إلى قضية من القضايا فنظر فيها بعيدا عن حضور نفسك وبعيدا عن أشواقها وبعيدا عن منطلقاتها شوف المسألة من الناحية الشرعية جاية ولا ما جاية أنسى إن الدارين يسلموه في محكمة العدل عمر البشير أنسى اعتبروا الصادق المهدي أو محمد عثمان المرغني أو الترابي أو أي واحد من سائر الناس الموجودين في السودان ولتصبح القضية للنقاش الفقهي والشرعي والعقدي مجردة هل يجوز تسليم مسلم لكفار لمحاكمته أنسى إنه لا الرئيس نحن نتكلم عن قيمة ولا نتكلم عن أشخاص لماذا؟ لأنه إذا كانت فتوى فلن تتغير لا في هذا الرئيس ولا في غيره ولا في كل مسلم مهما كان مجرما هل يجوز أن نسلم مسلما لكافر من أجل أن يحاكمه بالنقطة، الضرائب أنسها، والجباية أنسها، والناس المحلية أنسهم، كويس؟ والناس اللي بيعملوا في البلد فساد أنسهم، والفصلوق من الشغل أنسهم، والعندك معاهم عداء أنسهم. انظر إلى المسألة من ناحية فقية مجردة. الإجابة في نقطة. النقطة الأولى قال تعالى، قال تعالى. على الحمد لله. أعلنوا. للناس الذين لا يعلمون لست مؤتمرا وطنيا ما مؤتمر وطني وما مختنع بالمؤتمر الوطني أصلا لكنني مسلم أرجو أن أكون منصفا وأرجو أن أكون عادلا في النظر للقضايا لا أجامل أحدا قال تعالى وليجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني ما ممكن كافر تسلط انت بيدك على على مسلم من أجل إنه يكون على سبيل يذل ويهين ويفعل به لا يجوز الآية في صورة النساء واضحة ولا يجعل الله شرعا في التشريع الإسلامي للكافرين على المؤمنين سبيلا طبعا في ناس بالمناسبة عندهم مشاكل لكن أنت قلت لك أنسه أشيله من طبيخ حتى في زول والله أنا مستاء جدا منه مستاء جدا منه كان في يوم من الأيام على السلطة وكان الأمر الناهي وأبعد منذ أن أبعد تخبط تخبطا لا مثيل له في القيم والأخلاق وفجر في خصومته إلى درجة أنه لا يرى بأسا في التحالف مع كل صاقص ومنحرف لأجل أن ينتقم من طلابه وتلاميذه الذين أوصلهم هو إلى السلطة لما جابوه في الفضائية قال شنو قال ما في حاج عشان تجي أنت ولا سنجي منه يعني؟ قال يسلموا وشوف الدليل قال يسلموا لأنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو خليفة المسلمين تحاكم مع يهودي كلامك سمح اتحاكم مع يهودي ليمنوا لقاضي المسلمين وبأي قانون بقانون المسلمين وبشريعة الله ليس هناك مانع رئيس الجمهورية ما معصوم رئيس ما معصوم ولا غيره لو أنه أخطأ يحاسب ويحاكم ويقف أمام القضاء ويتجرد من رئاسته ويقف كمواطن كما فعل القاضي شريح مش أوكامبو القاضي شريح الذي دعا أمير المؤمنين واليهودي أسلم أسلم اليهودي لأنه رأى العدل العدل في الإسلام فبالتالي التكييف الفقهي يرفض تسليم مسلم لكافر أي كان أنت بس تنسى إنه أزولد الرئيس لأنه في ناس أكيد بيكون عندهم مرارات دي أنا متأكد منها. بيكون منطلق لما تناقش منطلق إنه شغل بتاع مرارات بمرارات شخصية لا تخص الدين خالف هواك وغالب حضوبك واستسلم لأمر ربك ولا يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا وقال صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه يسلمه عدل ولا يخزله ولا يحقره رواه مسلم إنت عارف لو قالوا لي خليل إبراهيم الدخل الخرطوم وفعل وفعل وفعل يقدر يسلمه لمحكمة العدل الدولية أرفض لأنه يبقى مسلما مش الكلام ده أنتو أنتو أنتو تفهموا أنه ما عنده علاقة بأنه نعم ناس المؤتمر الوطني استفادوا من الأحداث طلعوا مسيرات مظاهرات وعملوا تعبية عامة وكذا نعم استفادوا لكن مش خليل إبراهيم ده عندنا معتدي وباغي وبغى على الناس وجاء وجاء وفعل لو قيل يحاكم عند مسلمين سأرضه ولو قيل يحاكم في محكمة العدل الدولية والجنايات سأرفض لأن المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه النقطة الثانية في النظر الفقهي لقضية تسليم مسلم لكفار قل جدا هي محكمة والمحكمة تعني التحاكم إليها وقد نهان الله أن نتحاكم إلى الكفار ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آملوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً مبينة أو بعيدة إذا قدلهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا والذي أجدم به واسمعوا كامدكويس يخوانا باقان أمو لبس الأخذر ومشى الضريح والله العظيم أنا هو يا أخي تمشي للضريح وتقدس القبر نحن من المسلمين ما راضينا. من الجابوق دين العاملين نفسه مسلمين الجابوق دين نحن ما أراضنا يجيبوك أنت وباقان أموم يعلنها صريحة أنه يريد سودانا علمانيا ونحن نريده إسلاميا حتى ولو تخلت الإنقاذ والمؤتمر الوطني عن الإسلام ومسماه وشعاري نحن لن نتخلى عنه دي حقيقة الناس ينبغي يعلموها باجان أموم جان نريد إسلاما علمانيا لا عربيا ولا إسلاميا لا عربيا دي ما فرقه معينا إن شاء الله ما يبقى عربي ما دي ما فرقه معي كثير لكن إسلاميا دي دي حياة أو موت عليها نحيا وعليها نموت أما عربيا في بعض كلامه حق العرب عملشنا العرب وين وين دينه وين نصرته للإسلام وين جهاد في سبيل الله العرب مثل العرب الأخبتين زينا العرب الأصليين ذاته يعنيهم الأخبتين دي بلاي زول في السودان ده عربي صر العرب الأصيلين الحمر البيض كويس الأصيلين عملوا شنو دي ما فارقة معنا السودان ما عربي إن شاء الله ما يبقى عربي أه. لكنه إسلامي دي ده حد فاطل باقان البيئة من الكلام ده سنوريك إنه البلد شاء منافقين بعض الناس لا يريدوا لإسلام أن يقوم في هذه البلاد والله في ناس المنكر يجري في دمهم لا يستطيع أن يمكس في السودان دقيقة بغير منكر الفنانات العاريات البرقصان في هاربوني وفي ساهور وفي غيرها جاهلوا الشريطة الواقع بأوراهم منه واكتبوا أوراهم رجال أعمال الله دان جروش اقتروا بيها الله يرحمك يا صلاح قاضي الله يرحمك يا صلاح قاضي في رجال اعمال في البلد لا يوفق لخير تمشي للي جامع تعريفه ما يديك تمشي للي كورة ولا لي فنانة دارين يعالجوها ولا فنانة يدفع لها قروش يدافي عنا تلقاهم بالملايين والله اذا دمس لكم اسمع الكلام ده الليلة الجمعة خمسة وعشرين سبعة الفين وثمانية قولوا محمد سيد قال الناس الرجال أمو... اموال دين الماشين وراء الفنانات ويدعموا في الفساد كما فقط سقوط مريع وفقدوا هذه النعمة وذلوا أسألوني أنا لأن الله لا يحارب انت وكي تحارب النفس لكن تحارب رب العبادة لديك النعمة الله يرحمك يا صلح قاضي رجل أعمال مؤدب ما بجيب قعدات في البيت ولا نوع البتع الخمور يصلي صلاة الفجر حاضرا مؤدب ومتواضع ومحترم ويستجع لكل من يتكلم معه بعض هذه الأمور الموجودة في المسجد وهذه المكيفات التي تنعم بها جابه هو ولما جاب بي 240 مليون كلمني قال لي أنا إذا حي ما تكلم الناس إنه جاب صلاح قاضي وأنا سأتكلم عنها الآن إنه جاب صلاح قاضي واليوم دي أنا أول ما جات كان حاضر خطبة قلت يا الله تر توفق وتزيد وتؤكد وكذا للي عمل لنا الهوى ويا الله زي ما جاب لنا الهوى البارد تجعل آخرته كذلك لما انتهت قال لي والله خفت تجيب اسمه ما تجيب اسمه للناس لكن الآن الحمد لله هو توفي وهو في الآخرة نسأل الله أن تكون أفضل مما كان في الدنيا رجل أعمال بدي في الخير والله ما رأينا منه إلا خيرا والله يكلمني قال لي ما تكلم الناس المكيفات دي شفتوا شايفينها دي المكيفات الانتو جاعدين الان بحيثوا مطنعينين بهواها بفضل الله عز وجل ثم بفضل دعمه ده اشياء كثيرة جدا هذه التوسعة ساهم معنا مساهمة كبيرة جدا وما ذهبت اليه في عمل خير والله اذكر لحد يوم الليلة جاءني رجل هنا قال لي اختزول صاحب اسرة فقيرة جدا شان من مصنع من مصانعه قروش اربع مليون اللي كده والزول ده محبوث بالشيك ده والله ما عنده سكت وما في البيت قلت له يا خسمع الزول ده قال كده كده كده كده والشهده 4 مليون 4 مليون ما لك حاجة يا ادفع انا ده وقال لك من الناس يا تنازل منا قال له الشهده 4 مليون ولا 40 قال له فعل الزول قال له 4 ضرب له مدير المصمع قال له بكرة تفك الزول قال لي كلمة ما انساحها قال لي إن احنا كان فكينا الناس الزايدين وخففنا عليهم الله بعدين في الآخر بخفف علينا عذابنا في الرجال أعمال في البلد دي بدمروا القيم أكلمكم ولو داير الأصلاء مو كراولة وما بخاف بدمروا القيم والأخلاق يدفع أموالهم يتاجروا واحد عمل له مدر كبير يجيب بنات عريانات وخطين ليش ما لقيت رجال ولو لقيت داير بنات عيدار بنات ما في ما فيه فبالتالي أقول لا يجوز التحاكم لكافر القانون في محكمة العدل والجنايات جنسه شنو؟ إسلامي؟ كيف تحاكم مسلم بغير قانونه وعقيدته؟ يا أخي إذا كان القانون في البلد المسلم غير إسلامي لا يجوز التحاكم إليه القانون في بلدك إنت إذا ما إسلامي لا يجوز أن تتحاكم إليه كانوا التحاكم إلى الطاغود طبعا لا أفهمكم حاجة بالناس المسألة كالآتي أصلا المدعي العام كتب مذكرة التوقيف وقدمها للقضاة قضاة محكمة العدل القضاة حينظروا في وزن هذه العريضة إذا رأوا أن العريضة مناسبة والتهم الموجهة مناسبة والبيانات قوية حيطلعوا قرار بالقبض على الرئيس لسه القرار ما طلع ما قيله إسبوع القضاة لسه قاعدين دمى المدعي العام اللي بيرفع بعد ذاك القرار قرار المحكمة القاعدين فبرضه كفار بعد ذلك إذا رأوا القبض على الرئيس ما عندهم آلية للقبض على الرئيس حيكتب لمجلس الأمن الدولي الآلية الدولية للقوة عشان نجيب لهنا الرئيس هناك بعد ذلك حيدخل المجتمع كله في مواجهة مع مجلس الأمن إذا مر القرار في مجلس الأمن ده التكييف اللي إن تحبوا تفهموه في هذه القضية في الخطبة الثانية سوف أتناول الحل والمطلوب في مثل هذه الأحداث وفي مثل هذه المحن وفي مثل هذه الأذمات أسأل الله تعالى أن يوفق وأن يعين وأن يتوقبل إنه ولذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه الحل ورد في القرآن الكريم أول التوبة إلى الله توبة حقيقية تغير السلوك نحو الأفضل حكاما ومحكومين والله يا أخوانا الكلام ده ما كلام بتاع خطب كل كلمة أقولها هنا عنيها الحكومة توب إلى الله والشعب يتوب إلى الله قال تعالى ما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعطوا عن كثير أوكامبو وأمريكا ومجلس الأمن والمحكمة مصلت ربنا علينا لأننا خالفناه ذا كلام بخدت لك ببيض على بلاط أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثلها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم لا ينزل بلاء إلا بمعصية ولا يرفع إلا بتوبة أن نتوب جميعا إلى الله حكاما ومحكومين الأسر تضبط أفرادها البنات العريانات يتحجبن الإعلام الصاخب الموجود الآن يتغير أكلمك حس الآن مش قالوا البلد والرئيس والتوقيف أمام محكمة العدل أفتح التلفزيون السوداني والنيل الأزرق والنيلين وخارق الخرطوم وافتح إداعتهم درمان غنى في غنى والله أنا مستغرب البلد في أزمة والناس يرقصوا يغنوا ده, وقت. ده وقته بعدين أنا مستغرب وسائل الإعلام ليست على مستوى الحدث ولما يكون الرئيس دارين يطلبوه وتفتح الإداعات وتلقى الغونة شغال معناها شنو؟ معناها نحن مبسوقين شديد عشان الرئيس رئيسنا هيكبضوه معناها كده يا أخي ما معكم يا أخي البلد في أزمة تربطوا الرقص لنا شنو؟ أهل بتغنون شنو؟ الضاب يغني لما تكون فيه فرحة دي فرحة أسان؟ يعني أنتم فرحة مين؟ بصراحة الأجهزة الإعلامية غير منسجمة مع خطاب الحكومة تماما الخطاب بتاع الحكومة في جهة الإسلام ولا النهان ولا كده وسائل الإعلام تدمر في الأخلاق والقيم عديد كده توبة إلى الله من ضرورات التوبة الاقتراب من المواصمة برفع الظلم والمعاناة عنه والله دائما كررنا كده يخواننا البلد محتاجه تدماسك بخذ الناس يتماسكوا شنو؟ ترفع من المظالم خطوات عملية نحو التوبة ده الحل الأول مش للحكومة الحكومة والعالم الإسلامي كله ولا أفتخر هذا الكلام مأخوذ من القرآن حل جميع مشاكل المسلمين الحل الثاني الانكفاء نحو الداخل وتصحيح المثيرة وجلد الذات ربنا لما تكلم عن الكفار ودوا ودوا وداييسوا لكم ودارين في النهاية شنو؟ قال وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا فهل صبرنا وتقينا؟ الصبر أن تثبت على الحق والتقوى أن تفعل الخير لمواجهة المد الشيطاني والشر العالمي. وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور في الآية لتسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرة وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور وفي آية ودوا ما عانتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ إن كنتم تعاقلون وَلَا لا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم عضوا عليكم الأنامنة من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسكم حسنة تسوءهم وإن تصركم سيئة يفرح بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا مش دكين نصبر ونتقي ننكفي نحو الداخل نوحد الجبهة الداخلية نصحح المسيرة نقبل التناصح نصحح الأوضاع وأهم نقطة في الانكفاء نحو الداخل ونحو الذات أهم نقطة أن نفعل ما يرضي الله لا ما يرضي الناس وإن تصبروا وتتخوا لا يضركم كيدهم شيئا البناء والتعمير الرد العملي ما تستغلوا بيون أنا والله ما خايف من الكفار أقسم بالله أنا خايف من المسلمين المسلمين اللي لو قلت البلد دي جافت تلقى الناس الواقفين مع ناس باجان كتار إذا كان ناس الضريح اللي بيقولوا دخلوا الإسلام في السودان هكذا يقولوا عنهم بيجي لبسوا الملجع ويحضر النوبة ويخش القبر والضريح ويجيبوا معه ما تسمع الإعلام الموجودة اللي بتكتب في السودان أجزوا ليقراها يقول السودان ما فوي إسلام ذاته ناس بيهاجم الدين عديد يطعنوا في الإسلام مش الحكومة الطعن في الحكومة الحكومة عندها أمن بتجيب أجهزته وناس الأمن والشرطة بيجافوا عن نبيزهم لكن يطعنوا في جي رب العالمين عديد عشان أوريك أنه البلد دي على خطر والله ما بخاف من الكفار الكافر ده ما واضح أنا خايف من المنافقين المندسين الموجودين في أوساط الناس الذين يريدون الله يريدون الحرية المطلقة يريدون الانحلال. يريدون التعري يريدون الغذينة يريدون الشر يريدون البارات الذين يريدون هذه الأمور على استحياء منهم أو على علانية الحل الثالث طوالي إذا كان الأمر بالانكفاء نحو الذات لا بد من وحدة المسلمين واجتماع الكلمة في هذه المرحلة الخطيرة. والله العظيم إذا عرفت دوافع الكفار الموضوع ما موضوع حكومة الإنقاد ولا غيرها ينبغي لجميع أهل القبلة جميعهم يستمو في هذه المرحلة بتفويت الفرصة على أعداء الملة وليس أعداء الحكومة ذي اجتماع الكلمة ووحدة المسلمين رابعا هذا الحل لا بد من إعادة الجهاد وفتح معسكرات التدريب للشباب تحت ظل الحكومة والدولة وتدريب المسلمين والتهيئ والتجهز لمواجهة نموت فيها كرامة بدلا من أن نعيش فيها أدلاء فتح باب الجهاد وفتح باب التدريب وفتح الفرص وتدريب جاء تدرب الناس ويجهزون ويكونوا جاهزين خامسا من الحلول المهمة جدا في هذه المرحلة الخطيرة من تاريخ بلادنا فتح مسارات كثيرة جدا في هذه القضية ممكن يشوفوا قانونيين يمشوا يناخشوا نازل زين يحركوا الدول الموالية للسودان في مجلس الأمن تحرك دبلوماسي لعدم تمرير القرار يعني المقاتلة في أكثر من جبحة تصلح جبهتك الداخلية وتأمن المواطن وتخليه حبك يحبك بشنو المواطن ده الحاجات بسيطة دار الأمور تتيسر ما داير ظلم داير المعاناة ترفع عنه داير يلقى لقمة العشبه كل سهولة وبساطة تأجد المواطن في هذه الأمور وتأمن جبهتك الداخلية واتجد جميع المخالفين لك وتجلس معه لحوار الغرض منه الوصول لنتائج وحدة إسلامية مش الغرض منها تلملم الناس وانك تكون قدامه لا تشريكم إشراك حقيقي معك بعد ذلك فتح مسارات عدة ومجالات كثيرة للدفاع عن هذه المسألة لأنه في المهاية والقرار مرة عبر مجلس الأمن سيدخل السودان في مواجهة مع مجلس الأمن وهل هو مستعد؟ هل المجتمع متماسك؟ هل الأمة روحها المعنوية عالية لتموت في سبيل الله؟ كل هذه الأمور تحتاج إلى حسم من الآن سادسا من الأمور التي ينبغي أن نراعيها في هذه المرحلة الخطرة من تاريخ بلادنا لابد من اختراق قضية دارفور الكم دا والله انا قلت كثير اختراق قضية دارفور كالآتي اول حاجة شوفوا الحركات المسلحة لا تمثل اهل دارفور هم من ذاك؟ زول من باريس لا نتكلم مع اهلوا في دارفور يا اخي انت لو بتخاف على اهلك, أهلك في العراق. وبالمناسبة دائما أنا قاعد أقول في المين في دارفور مشكلة حقيقية دي ما الصواب اختلفوا في مواطن فقط أبسط مقومات الحياة قاعدين في العراء الأكل بالدلون المنظمات الكفرية والأممية إغاثة فتات الدلون المواطن في دارفور بيعاني لا صحر ولا تعليم وخوف ورعب وقلق المواطن في دارفور بيعاني والحركات بين باريس ولندن وكيفات وفندق ويتكلم باسم دارفور لا يوجد في السودان أولى من رئيسنا ليحل مشكلة دارفور ليه؟ لأنهم رعيته وتحت سلطانه وهو مسؤول عنهم فردا فردا أمام الله يوم القيامة طالما هو الرئيس ودم مواطنه. لا عبد الواحد ولا خليل ولا أغمني ولا غيره هو المسؤول المباشر أمام الله رباني بيسأله أول حاجة لذلك لابد أن يسعى لحل المشكلة ويخترق قبيل دارفور أي حاجة دالون إن شاء الله الرئاسة ذاته دالون أنا الرئاسة ما عندي فيها مانع إذا أنا دارفور أصو بما عندي فيها مانع طب. بس ما تمشي لديك ديك عندي فيها مشكلة الكفار لكن مسلم أصو ما عندي فيها مشكلة اللي بقوا رؤسة ويحكمونا ما في مشكلة ما اصلا ما في مشكلة ذاته في هذه الجزئية فبالتالي اقول دايرين تحلوا القضايا حل جذري اختراق مشكلة دارفور تقولون لهم دايرين شنو بس الدايرين اهادينكم ليه يا اخي نحن الناس المختلفين معاهم في العقيدة والدين ادينهم اكثر مما يستحقوا مسلمين اخواننا في الدين وفي الملة ما نديهم اختراق قضية دارفور حل حاسم. والله أتمنى هذا الكلام يصل لمسؤولين ويأخدوه بعين الجد والله الكلام ده ما فوق مساومة سياسية ولا شعارات فقط هو نظر شرعي للقضية من خلال منطلقات شرعية لإيجاد حل لأزمة يمكن أن تعصف ببلادنا. اللهم عافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك اللهم لنا في ما وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من وليت تبارك ربنا وتعالي اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى اللهم اصلح إمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك والتقاك واتبع رضاك اللهم سددهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين ولحفظ العباد والبلاد يا رب العالمين اللهم وفقنا لاجتماع كلمتنا وتوحد صفنا وتأليف ذات بيننا واجتماع القلوب على الحق والهدى يا رب العالمين اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق فإن لا يهدي لأحسنها إلا أنه واصرف عنا سيء الأخلاق فإنه لا يصرف عنا سيئة إلا أن اللهم من أراد ببلادنا أو ببقعة من بلاد المسلمين سوء اللهم فاجعل تدميره تدميره اللهم أكفناهم بما شئت اللهم أكفنا إياهم بما شئت اللهم اكفينا إياهم بما شئت يا رب العالمين واحفظ بلادنا وعراضنا والنساءنا وشبابنا وقيمنا وأخلاقنا وسائر بلاد المسلمين اللهم اجعل هذا البلد أمنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم